بسم الله الرحمن الرحيم الف لام الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجي من قبله دلل الناس وانذر القرون الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب والله عزيز وضم تقار إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء هؤلاء الله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات من أم الكتاب وأخر متشابهات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 ربنا لا تسق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب من لدونك رحمة منك أنت الوظهر ربنا إنك جامع الناس يوم لا غيب فيه إن الله لا يخلف الميعاد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 كافئات تقاتلون في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم من ذيهم رأي العين والله يؤيد في نصره من يشاء وإن في ذلك لعبرة لأول الأبصار سين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والطلاطير المطاقرة من الذهب والفضة والخيل مسومة والأعوام والحرب ذلك متاع حياة الدنيا والله عنده حسن المآل قل أو نبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ولقوان من الله والله قصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والطانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأرعب قائما بالقسطر لا إله إلا هو العزيز الحكيم إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلامُ وَمَا أَخْتَلَفَ الَّذينَ وَتُنْقِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيَا مَنْ بَينَهمُ وَمَن يَفْرُضُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ مَرْسِيُّ الْحِسَابِ فَإِنْ آمَنْتُمْ فَفَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنْ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْنَا فَمَنْ أَسْلَمَ فَقَدِ اهْتَدَى وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِنَا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ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 ذلك بأنه الطال لا تمسنا النار إلا أياما معدوداق وغره في دينهم ما كانوا يفتغون فكيف إذا جمعناهم يوم لا غير فيه وغفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنسع الملك مما تشاء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 ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه انتقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في شدوركم وتبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محبرا وما عملت من سنور وَنَوْعَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ رَحِيمٌ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ إن الله اشتفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذريكا بعضها من بعض والله سميع عليم إن قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فكطبا مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أوفا والله أعلم بما وضعت وَإِذْ حَمَلَتْكَ أُمُّكَ حَمْلًا كَبِيرًا وَسَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكِ وَذُرِّيَّتِهَا إِلَى الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا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 أنت سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في محراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورة ونبيا من الصالحين قال رب أن يكون لغنم وقد بلغني الكب وامرأة عاقر قال الله يفعل ما يشاء قَالَ رَبِّ جَعَلْتُ آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَنَّ سَتَرَهُ ثَأيَابٍ إلَّا رَمْزًا وَادْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ الْعَشِينِ وَالْإِبْتَآءَ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ لربك مع ذلك مِنْ أنباء الغيب وَمَا كنت لديهم أنقلون أقلامهم أيهم يكفلون مريم وما كونت لديهم إذ يفترون إن قالت الملائة إنت يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من حسمه المسيح من سب نوريم وجده في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلمون الناس في المهد وكهلو ومن الصالحين.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 واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاتبعنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكنين قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوا كفرط الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فوعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصر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 الحق من ربك فلا تكن من الممتلين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى وندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتج فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق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 فإن تولوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنَّا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت الدورات والإيجيل إلا من بعده أثنى تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصاليا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم الذي اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا الله ولي المؤمنين وادقى هارفة من أهل الكتاب لا يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون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 والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أُزل علينا وما أُزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وياقوب والأسباط والأسباط وما أُتي موسى وإسحاق والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وَمَن يَبْتَوِى غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُنْقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بعد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 قد هديه الى صراط مستقيم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 يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعالمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعدة للمتقين ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى إنكن مؤمنين إيمسكم إن قرحو فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتَلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاعِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقُ الْكَافِرِ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 والله يحب المحسنين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 قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتني الله ما في سدوركم وليمحس في قلوبكم والله عليم بذات السدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا قد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضرروا في الأرض أو كانوا برسلوا كانوا عيدنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بشير ولئن قتلتم في سبيل الله وموتم لما من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن مدتم وقتمتم لإلى الله تكشرون فبما رحمة من الله لي أنت لهم ولو كنت فوقا غليظا القلب لا يفقوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم في بالأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إِنَّ عُصْرًا لَّمَضَىٰ غَلَبَكُمْ وَإِن يَخْضُرْكُمْ فَمَا ذَنَّىٰ بِعُصْرِكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِي بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ درجات عند الله والله بصير بما يعلمون لقد من الله على المؤمنين يتبع فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليه ما ياته ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبلنا في ضلال مبين أولا ما أصابتكم مصيبة قد عشرتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقل جمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أبير فعلوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان من يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لي خانهم وقعدون ما قتلوا قل فادروا عن أنفسهم الموتى صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم بما آتاهم الله من قبله ويسترشعون بالذين لم يلحقوا به من خلفهم ألا خوف عليهم ولاهم هم يحسنون يسترشعون بنعمة من الله وفقهم وأن الله لا يطيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أشعرهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إلا الناس قد جمعونكم فاخشوهم فسادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم ينسسهم سموه واتبعوا رضوان الله والله هو الفضل للنعجين إنما ذلك الشيطان يخرجوا أولياءهم فلا تخافوا وخافوا لإيقودوا المؤمنين ولا يحزنوا كالذين يسارعون الله يريد الله أن لا يجعل لهم حبا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يقروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يقصد أن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليستالوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله يذر المؤمنين على ما أهمكم عليه حتى يميز الخريث من الطيب ما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم آجر عظيم ولا يحسب أن الذين يبخرون بما آتاه الله من قبلهم وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله مراق السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتنهم الأنبياء بغي الحق ونقول ذوق عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عاد ذيلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا من قربان تأكله النار وَنُطِقَ جَاكَ مُصَدِّقًا بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَرَبَّنَا كُنْتُمْ لَمَقْتًا نُذُنْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَيَكَذَّبُونَكَ فَقَدْ كُذِّبَ الرُّسُلُ مِنْ قَبْلِكَ جَاءَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالسُّورِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا وكان وجهركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقط فاس ومن حياة الدنيا لا متاع الأنور لتبلغون في يوالكم ولا ولتسمعون من الذين هوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشهدوا أذان كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأنور وَإِذَا خاض الله متق الذين هم كتاب لا تبينون نقل الناس ولا تكتمون فانبذهم وراء ظهورهم ثَمَنًا قَلِيلًا غنما قليلا يَشْتَرُونَ لَا يشترون الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا يفرعون بما اكتموا ويحكون بِمَا يقضوا بما لم يقطع فلا العذاب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 نَوَاقِنَ مَوْعِدَنَا عَلَى رَجْمٍ وَلَا تَظُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ إِنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ وَأُخْرِجُوا۟ مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا۟ فِى سَبِيلِ وَجْهِى وَقَٰتَلُوا۟ وَقُتِلُوا۟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ ولا أدخلنهم جنة تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عيدا من حسن لا يغر أن تتقلبوا الذين تفروا في البلاد متاعهم قليلهم ثم مأواهم جهنم وبتسرمها لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنة تجري من تحتها الأنهار فاهدين فيها نظلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار إِنَّ اللَّهَ سَيُّ عِزَى يَا الذين آمَنُوا سْحِرُوا